الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ل ا إ ل ه إلا ا للخدمات ه ا س و ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر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 ومن َْ قتله َََُ منكم ُِْْ متعمدا ًََُِّ فجزاء َََ مثل ُِْ ما َ قتل ََ من َِ النعم َّ يحكم َُُْ به ِِ ذوى َ عدل منكم ُِْْ هديا َِ بالغ َِ الكعبه ََْْ أَوْ َ ة ِ ك ف او ر َ طُعَامُ مَسَاكِينَ ة ٌ أ ك َ ف َ ا ر َ ة ٌ طعام َ مساكين َََِ أ َ و ْ عدل َْ ذلك ََِ صياما ًَِ ل ِ ي َ ذ و ق َ ا ب َ ل امره عفى الله عما سلف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 فاتقوا الله يا أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب لعلكم تفلحون الله اكبر الله اكبر ربنا و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 الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر ح الرحيم م ن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 يا ايها الذين أ امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين يزدل ا ل ق ر آ ن تبد لكم أ َ ف َ الله َُّ عنها ََْ والله ََُّ غفور ٌَُ حليم ٌَِ قد َْ س َ أ َ ل َ ه َ ا قوم ٌَْ من ِ قبلكم َُِْْ ثم َُّ أ َ ص ْ ب َ ح ُ و ا بها ك ا ف ر ي ما جعل الله من ب ح ي ر ة ولا س ا ئ ب ة ولا و ص ي ل ة ولا حام ولكن الذين كفروا يفتروا على الله الكذب و أ ك ث ر ه م لا يعقلون و إ ذ ا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله و إ ل ى الرسول ر أ ي ت و إ ذ ا قيل لهم تعالوا إ ل ى ما انزل الله والى الرسول قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا اولو كان آ ب ا ء ه م لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا ايها الذين آ م ن و ا عليكم انفسكم لا يضركم ان ضل اذا اهتديتم إ موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه